دَعَاؤُكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دَعَاؤُكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تَسِيحُونَ فِي الْأَرْضِ أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين تفليحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأباد من الله ورسوله 114. وإلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله 115. وأذاب من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِنْ تُرْتَبُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَإِنْ تُرْفُضُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيَوُّ مُعْجِزَ اللَّهِ وَإِنْ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ نَاهَذْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَمَا لَن يُنقِصُوكُمْ شَيْئًا وَلَن يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إلا الذين عادتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأكونوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتحدين 119. إن الظار إحقوا المتقين 110. فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحتروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تلخل أشهروا الحروب فكتموا الشخين حيث وجدتوهم وقرواهم واحفروهم وقعدوا لهم كل برخب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله فإن تابوا وأقاموا ذَلِكَ كِتَابٌ لَّهُ ثَقُلٌ ثَقِيلا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِلْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثم أبلغه مأمنة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 كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الذين هتكلند النفسي الحوادث تمسكوا لستم <له> تنفقوا ان الله يحب المتقين انما يحب المتقين كيف وإن يظهر عليكم لا يركض فيكم إلا ولدمه كيف وإن يظهر عليكم لا يركض فيكم إلا ولدمه يرجونكم بأفواههم وتبى قلوبهم وأثرهم فاسقون يرضونكم بأفوالهم وتحباقهم وأكثرهم شاشفون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء, انهم ساء ما كانوا يعملون لا يقبلون في مؤمن الا والذي منه لا يقبلون في مؤمن الا لهم المعتدون وهؤلاء كمعتدون فانتبهوا واقموا الصلاه واتوا وَنَقَصَّصُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ وَلِنَقَصَّصِ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْدِلُونَ وَإِنَّكَ لَفِي أَيْمَانِهِمْ مِنْ بَعْضِ عَهْدِهِمْ وَقَعًا فِي دينكم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أَمْرٍ لَّهُ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ حِجَابًا ۗ أَإِلَهٌ مَّعَ الْكُفْرِ إنهم لا أيمان لهم لعلهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهن بدأوكم أول مرة ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة اتقشوا فالله احب ان تقشوا ان كنتم مؤمنين فالله احب ان تقشوا ان كنتم قاتلوهم يعذلهم الله بأيديكم ويغزهم وينصركم عليهم ويشك خضور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذلهم الله بأيديكم ويغزهم وينصركم عليهم ويشك خضور قوم قاتلوهم يعذلهم الله يُذْهِبُ رَيْبَ قُلُوبِهِمْ وَيَطْمِسُ رَيْبَهُمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَفِبْتُمْ أَنْ تُترَفُوا وَلَمَّا يَعْلَمْ لَهُ الَّذِينَ جَاهَّدُوا مِّنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٍ أَمْ حَفِبْتُمْ أَنْ تُتُرَفُوا وَلَمَّا يَعْلَمْ لَهُ الَّذِينَ جَاهَّدُوا مِّنْكُمْ وَلَمْ يَتْتَخِذُوا ولا رفو له وللفاسقين عليا والله غفير بما تعملون قبير بما تعملون ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاكرين على انفسهم لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ مُكَذِّبُونَ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وَلَا يَقُومُونَ بِالْقِسْطِ أُولَٰئِكَ حَرَقَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ خَالِدُونَ أُولَٰئِكَ حَرَقَتْ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فَاسْأَلُونَا لَئِنْ كُنَّا مِنَ الْمُهْتَدِينَ فَاسْأَلُونَا لَئِنْ كُنَّا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ لِسَقَايَةِ الْحَامِ المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله أجعلكم شقاية الحاج وعجارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللهِ لا يَسْتَوُونَ عَمَّا وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ فَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله أعظم درجة عند الله الذين آمنوا ورادا وجادوا في سبيل الله بأمواج وأنفته الأعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائدون وأولئك هم يُبَشِّرُ الْأَمْرَ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ يُبَشِّرُهُم رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَوْزٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نعيم والدين فيها ابدا والدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم 119. الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم, منكم هم وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل مَّن يَتَوَلَّهُم لِّيَقُولَ سَأَنَاكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُل إِن كَانَ ازواجكم وعشيرتكم واموال نقترفوها وتجاره تخشون كسادها ومساكن قل ان كان ابا لكم وابنا لكم فهو وعشيرتكم واموال نقترفوها وتجاره فَشَمَّلَ جَزَاءً وَمَسَاكِنَ وَمَسَاكِنَ تَظُنُّونَهَا حَبًّا إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولٍ إِنْ وَجَّهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَمَسَاكِنَ تَظُنُّونَهَا حَبًّا من الله ورسوله وجهاته في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاتحين والله لا يهدي القوم الفاتحين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم قلين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغنع منكم شيئا ويوم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم أَلَمْ تُغْنِ عَنكُم شَيْءٌ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبْتُمْ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَلَمْ تُغْنِ عَنكُم شَيْءٌ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبْتُمْ وَاللَّيْلِ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 كذبا وذالك جزاء الكافرين وذالك جزاء الكافرين ثم يكون الله من بعد ذلك على من يشاء ثم يشاء الله من بعد ذلك ما يشاء والله رؤوف رحيم والله رؤوف رحيم يا ايها الذين امنوا انما المجسرفون نجس فلا يخروا المسجد الحرام بعد ان هذا فلا يقرب المسجد الحرام بعد آمنها لا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون قاتل ولا لي يوم الآخر ولا يحذرون ما حظم الله رسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم فَتَبَعْتَ نُوحَ الَّتِي تَعِي يَدُ مَنْ صَغُرُونَ فَقَالَتِ الْيَهُودُ زَيْدٌ ابنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابنُ اللهِ لكَ قَوهُم بأَفواهِه كَ فَ بأَفوهه يُبهِ أُونَ قَوْلَ الذيين كَفَم قَض يُب أونَ قَوْم الذيكَفَ ب قَل فتَلَ فتَلَ ان يفتكون ان يفتكون اتخذوا اهبارهم وروبانهم اربابا من, من دون الله والمسيح عيسى ابن مريم وماه منء ان هو ربنا امضى ذلك يدون لله ولا في حدنا مرجع ما هو ان ينعبوا الى اله واحده لا اله الا هو لا اله الا هو صبح ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون يريدون أن يطبعوا نور الله بأسواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ هوَ الدِّينِ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يا أجوى الذين آمنوا إن كثيرا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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي النَّارِ جَهَنَّمُ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ يَوْمَ النَّارِ الَّتِي جُنَّتْ فَتُكْوَى هَذَا مَا كُنْتُمْ بِإِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكيشون إن عزة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحروم يا رب بيتي جاء ان يوم قدلقت السماوات والقض منها اضاعت الصور ذلك, ذلك الدين القيم فلا تظلم فيهن ان وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مع ومن أن الله مستقيم إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين فَتَجْعَلُونَهُ حِلًّا وَهُوَ حَرَامٌ وَيُحَرِّمُونَهُ حَلَالًا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيُحَرِّمُونَ حَلَالًا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا لُيُنْذِرَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ لُيُنْذِرَ لَهُمْ عَاقِبَةَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ جَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا كنت لكم في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا والآخرة فما متاع الحياة في الدنيا في الآخرة إلا قليل تلهى متاع الحياة في الدنيا في الآخرة إلا قليل إِلَّا تَنصُرُوهُ يُعَذِّبْكُم مَّعَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِلَّا تَنصُرُوهُ أَخْرِجْهُ مَعَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير والله على كل شيء قدير إلا تنفروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفأوا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنفروه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 يا رب وتكينه فوقي وانزله بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا سُنة وكلمة, وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفوقافا وثقالوا وقالوا وجاهدوا باموالكم وانفقتم في سبيل الله انفوقافا وثقالوا وجاهدوا باموالكم وانفقتم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وتفرا قافدا لستبعوك ولكن بعدت عليهم الشفة لو كان عرضا قريبا وتفرا قافدا لستبعوك ولكن وتعجت عليهم الشصة وتيحلكون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم وتيحلكون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون عَسَى اللَّهُ عَنْ كَلِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ عَسَى اللَّهُ عَنْ كَلِمَ لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاجئين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لا يستأثن كالمدين يؤمنون ذي الله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموابه وأن كتبه والله عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين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 وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَأَعْدُ لَهُ عِدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بَاعَثَهُمْ فَتَبَّصَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَأَعْدُ لَهُمْ كَسَ لَكِ كَرِمَ اللهُ بِيَاسَهُمْ فَتَبَّخَهُ وَقِيلَ كُنْ مَالًا فَائِدِ لَمْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَذَالًا وَلَأَضًا خِلَالَهُمْ يَرْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَيُكِكُمْ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجُوا فِيكُمْ مَا ذَابُكُمْ إِلَّا قَذَالًا وَلَا أُنْقُمُ خِلَالَهُ يَرَوْنَكُمْ الْإِثْنَةَ وَفِيكُمْ تَمَّعُونَ والله وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظالمين لقد ارتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارمون لقد ارتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أم الله وهم كارئون ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ وَلَيُطْفِئَنَّ كُلَّ مُصِيبَةٍ ثُمَّ سُطَّرَتْ فِي الْجَحِيمِ وَإِنَّ لَجَنًا إن تصلك حسنة تسؤهم وإن تصلك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون إن تصلك حسنة تسؤهم وإن تصلك مصيبة يقولوا قل أخذنا أمر ما من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو وعلى الله فليتغكر المؤمنون قل لن يصيب ذا إلا ما كسب الله لذا ومولانا وعلى الله فليتغكر المؤمنون قل هل تربطون ذا الحسن يمين كل انت رب تحول بنا الا اذا الحسن يمين وارحمننا رب اصب بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عندي او بايدينا ونحن نتربص بكم أن يطيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون فتربصوا إنا, معكم متربصون فتربصوا إنا معكم مُتَرَبِّصُونَ كلَّ أَنفَقُوا طَوْعًا أَمْ كُرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُم إِنْ نُذُكُرْكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ كلَّ أَنفَقُوا طَوْعًا أَمْ لَكُمُ الْقُرْآنُ كَافِي وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ لا تفعتهم إلا أنهم كفروا بالله وَلَا ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا الصلاة إلا وهم كتانا ولا ينسكون إلا وهم كارفون فلا ترجرك أموالهم ولا أولادهم فلا ترجرك أموالهم ولا أولادهم إنما الله لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَتُذْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ إِذْ تَمَنَّوْقُم مَّا قَدَّمَتْ لَكُمْ وَيُنذِرُهُم بِهَا فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَتُذْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ويحلفون بالله إنهم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو هدخلا لولوا إليه وهم يلمحون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو هدخلا لولوا ومنهم من يلهزك في الصدقات فإن أعطوا منها لهو وإن لم يعطوا منها إذا هم يفحصون ومنهم من يلهزك في الصدقات فإن أعطوا منها لهو وإن لم وقالوا انهم رفضوا ما اتهم الله ورسوله وقالوا انهم رفضوا ما اتهم وقالوا, وقالوا حسبنا الله سي الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وقالوا حسبنا الله سيهتين الله من فضله ورسوله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 مَنْ قَدْ حَقَّقَ قُرَّاهُ وَالسَّاكِينَ وَالْعَارِينَ عَلَيْهِمْ وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الصَّدَقِ وَالْغَنِيمَةِ فِي جَنِّ لِلَّهِ وَلِذِي كَرِيمٍ تَرِيُّهُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عليم غريقا من الله اللهم علي حكيم ومن هم الذين يهذون النبي ويقولون هو اودن ومن هم الذين يؤذون النبي قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا بكم قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة وَالَّذِينَ يُخْزُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَالَّذِينَ يَخْذُلُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَضِلُّوكُمْ وَاللَّهُ كانوا مؤمنين يحلقون بالله لكم ليبضوكم وابضعه ورسوله أحب أن يبضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأم لو نار جهن مقالدا فيها ألم يعلم أنه من يحاجد الله ورسوله فأنه لو نار جهن مقالدا فيها ذلك الخزي العظيم ذلك الخزي يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إن إنما كنا نخوب ونلعب قل إن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوب ونلعب قل أب وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفوت بعد ايمانكم لا تعتذروا قد كفوت بعد ايمانكم ان هو قافته س أم نعَّل قائبَسَ بِأَهُم كَُ مُلِرمين <تصفيق> الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَحْمُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ يَطُونُ نَجِيمًا فَيَنسَونَ عَنِ المَعروفِ وَيَكُنُ جُنُونُ أَيِّهِ نَسُ اللهَ نَسِيَهُمْ نَسُ اللهَ نَسِيَهُمْ وَاغْضَبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ وَالْكَافِرَاتِ وَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا لَهُمْ في حَسْبُهُ وَاغْضَبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ وَالْكَافِرَاتِ وَجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا في ولعنهم الله ولهم عذاب مكين ولعنهم الله ولهم عذاب مكين كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا بل استمتعوا بخلافهم ان الذين خلقت لكم كانوا استهداكم فواتم واثر اموالكم واولادكم فاستمتعوا بخلافهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وفضتم كالذين خاضوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما تَرَى اللَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِنَا عِندَ رَبِّهِمْ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُ أُمَّةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ أعمالهم في الدنيا والآفرة وأولئك هم الخاترون ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاب وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مرين والمؤتفكات ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهن وأصحاب مرين والمؤتفكات اتَّقُوا مُصْلِحُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اتَّقُوا مُصْلِحُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا ذو يمون والمؤمنون, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ير ويقيمون الصلاه ويسون الزكاه ويطيعون الله ورسوله يحرمون المعروف ويناون عنهم كالويقيمون الصلاه ويسون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولاء كَتَيَمْحَمُ اللهُ كَتَيَمْحَمُ <تصفيق> اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللهَ, وعد الله الْمُؤْمِنِينَ وَنُبْتِنَاتِ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عبد وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وقالدين لفيها من الله اصبر ذلك هو الفوز العظيم وارد من الله اصبر ذلك هو الكم العظيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُبْ عَلَيْهِمْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُبْ عَلَيْهِمْ وَمَا قَوَاهُمْ كَأَنَّهُ رِصْصٌ مُنصِفٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَذَلِكَ الْكُفْرُ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا يَحْلِفُونَ يَا مَنْ قَدْ وَرَضَ الصَّالُونَ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِهِ كَذَّابِينَ وَأَنَّ بِمَا لَا يَنَمُّ فإن يتوبوا يفطيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة فإن يتوبوا يفطيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ يُوَلِّنُ وَلَا نَصِبُ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ يُوَلِّنُ وَلَا نَصِبُ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ عَلَىٰ أَن إِذَا آتَاهُ لنصدقن ولنكونن من الصالحين وإن من آهد الله لذين آتاها من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُ مُعْرِضُونَ قَلَّمَا أَسْمَعُ بِهِ مِنْ ذِكْرِهِ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْهُ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يسببون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم وَمَا كَانُوا يَسْتَبِينُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سرهم اللَّهُ عَنْ نَامِ الْقُلُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ولهم عذاب الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ بَلَا إِنَّهُمْ كَاذِبُونَ وَإِنْ يَمْسَسْهُمْ ظُلْمٌ تغفر لهم سرعين مرة فلن يغفر الله لهم تغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سرعين مرة فلن يغفر الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَمَا فرح المخلفون بمقعبهم سلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فرح المخلفون بمقعبهم سلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله وكرؤوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفعوا في الحظ وكرؤوا ام وريم وهم فتيه في جدي الذين قالوا لا تنف في الحق قلنا وجنما اشد حر لو كانوا يفهم فليضحكوا قليلا وليرفوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فليضحكوا قليلا وليرفوا كثيرا جزاء بما كانوا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 إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعودوا مع الخالفين إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعودوا مع الخالفين ولا تصل على أحد من لا تكذب ولا تكم على قبره ولكن كن على الحديث منهم لا تكذب ولا تكم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وما سوهم فاسقون يَكُفُّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا سَوْفَ يُنْفِقُ وَلَا تُجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ وَلَا تَسْأَلْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهق أنفسهم وهم كافرون إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهق أنفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أن أَمِنَ آلِ نُوحٍ بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الْقَوْمِ وَقَالُوا ذُورْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أن أَمِنَ آلِ نُوحٍ بِاللَّهِ قالوا شو نيثرك هو قولهم وقالوا لو لنا نكون مع القائدي أرادوا بأن يكونوا مع القارعه وقبض على قلوبهم فهم لا يفقهون على قلوبهم فهم لا يفهرون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهزوا بأموالهم وأنفسهم لكن الرسول والذين آمنوا وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعز الله لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها اعظم باعود جنات سكن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم, ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله س لا يُصب الذي مَكَثَ مِن مذاابُأَليم لاصبَّينَكَثَ مِنهُ مذاابأَليلَس على الّطَاءِ وَلَا على المَبَّّ وَلَا على الذيينَ ل يَجبونَ ما يون يكون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ليس على الضعف ولا على المضطره ولا على الذين لا يجدون من يكون حرج اذا نصحوا لله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم أَجِدُ مَا أجد ما أحملكم عليه تولوا ولا على الذين إذا ما أتوك حضنن يحلبون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاتحين يحلبون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاتحين الأعراب أشز كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حفي والنام العدل حفي ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم دوائذ ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مظلما ويتغبط به الدوائف عليه دائرة السوء عليه دائرة, دائرة السوء والله سبيع عليك والله سبيع عليك وَمِنَ الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات الله وظلوات رسول ألا إنها قوبة له ألا إنها قوبة له سيدخله الله في رحمته سيدخله الله في رحمته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 يَا مَنْ هُوَ الْعَظِيمُ وَالْعَظِيمُ رَبِّ يَا اللَّهُ عَلِمَ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَنَا جَنَّاتٍ تجري تحتها أهلعوا خارئين فيها أبدا ذلك الفوز, ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيء أن عسى الله أن يتوب عليهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيء أن عليه ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم اذ من اموالهم صدقه يا من وهبت في بها صل عليه ان صلاتك سكن له والله سميع عليم ان صلاتك سكن له والله سميع عليم alam ya allahu الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم هلن يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو تَنَزَّلُ الوَحْيِ وَقُلْ يَا مَنُوبَةَ يَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَقُلْ يَا الله يَرَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الغيب بما كنتم تعملون وتفردون إلى آله الغيب والشهادة سينسعكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم يُؤْمِنُ بِهِ إِمَّا يَسُورُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتحريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكثرا وكثريقا بيت المؤمنين وإذ صاد لمن حارب الله رسوله من قلب وليحلفن إن أردنا إلا الفسنى والله يشهد إنهم لكاربون لا ودينا الا لا تقم فيه ابدا لا تقم فيه ابدا لا مسجد استسعى التقوى من اول يوم احسن ان تقوم فيه جَنَّتُ التَّقْوَى الأُولَى وَالْيُمْنِ أَحَسُّ أَنْ تَكُونُ فِيهِ لِجَارٍ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَقَهَّرُوا إِيَّاكَ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَقَهَّرُوا وَاللَّهُ يحب والله نحب المصطفى اأثم من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاهو في هاد سبحك يا الله لا تحوى لنا ضل ولا قول خيئ امما اسجدك يا الله لا شفاء في هار تنها ربي تنها ربي نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين فانهى ولي في نار جهنم والله لا يحزي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع اللهم عليم حكيم اللهم عليم حكيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ان الله اشترى وَشَمَّعَ أَنوَادَهُمْ إِنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ يُقَاتِلُونَ في وَعذَََّا لَْ حَقم ف التَوواتِ وَالإِنج بِ وَالقُآ وَدَماَا لَّ حَقم فِ التَوواتِ وَالإِين جيلِ وَأُآ وَمَنْ أَ فَابِ عَذِهِ مََِّ وَمنَنْ أَْ فَابعَتَ فَاسْتَرْشُو بِلَيْعِكُمْ الَّذِي بَاعَصُ بِهِ أَكْثَرُ شُو بِلَيْعِكُمْ الَّذِي وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ هَذَا لَكُمْ السائمون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمنون بالمعروف السائمون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمنون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافقون لحدود الله وبشر المؤمنين الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكي والحافقون لحدود الله ونشكر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشيكين ولو كانوا أولي قربان بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قوبا من بعد ما تبين لهم أنهم وَمَا كانَسكِ الصَّ إِعمَ لِأَبيه إلا عََّ وَدَة وَعَذاَ إِ ي فَلََّ تَبَّنَ لَ أََّهُوذُول للِلهِ تَبَوأَمِن وَمك حتى يبين لهم ما يستقون وما كان الضور يضل كوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يستقون إن الله بكل شيء والأرض يحيي ويميت إن الله لأولك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من الله على النبي والهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم لقد تاب الله على النبي والهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة رسخة بعدما كاد يزير قلوب فريس لتهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم إنه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 بِذَلِكَ مُوَافَقَةٌ أَنفُسُهُمْ وَمَنُّ بُوَنُّ أَلَّا مَن جَاءَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تاب عليهم ليكون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 فَكَانَ لِاهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِ الرَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْضَوْا بِأَنْ فُتِهِمْ عَنْ نَفْسِهِمْ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ علفوا عن رسول وَلَا ولا يرضه بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيرهم ضمأ ولا مطر ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون ذلك بأنهم وَلَا نَحْنُ وَلَا نَعْلَمُ وَلَا نَحْنُ نَصْنُ فِي جَنَّبِ اللَّهِ وَلَا يَقضُونَ وَلَا يَقضُونَ مَوْتَ أَيّ يَغيبُ الْكِبَارُ لَا يَمَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلَّا كتب لهم به عمل صالح ولا يسعون موسئين يغيروا الكففا ولا يدارون بالعدوين ليلا إلا كتب لهم به يعمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين س وَل ي تق نَبَختَ صَغ وَتَ وَلَ كَذ وَت وَل يَقُقونَ وَادًا إِلاا قُتِبَلَهُم مد يَ أَحَنَ مَا كَوا يََّلون وَل جكونَ نكَقتَ صَغ وَت وَناكَذ وَت فَهُنَ لَوَاجِئًا إِلَّا فُتِلَرُهُمُ الَّذِي يَهْدِيهِ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ يَمَنُ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ من أمطاء فكل يتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فلولا نظر من كل جرحة من أمطاء فكل يتفقه وينجوا قومهم إذا ردوا إليه لأسهم يحزون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وَلَمَّا أَنَّ اللهَ عَلَى الْمُتَّقِينَ وَلَمَّا أَنَّ اللهَ عَلَى الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا خُنَّزَتْ صُورَةٌ مِنْهُمْ من وإذا ما أنزلت سورة سمزرهم من, من يقول أينكم زادتها في إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستدشرون فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَسَلاَمٌ لَّهُمْ إِيمَانٌ وَهُمْ يَسْتَرْحِمُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا كَانُوا ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرة لا يتوبون ولا هم وَإِذَا وإذا ما أنزلت سورة نضى بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا وإذا ما أنزلت سورة فَرَتَّضَّ الله قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ فَرَتَّضَّنَّ فِي إِنَّهُمْ لَقَل أَكُمْ وَصُول مِن أَن قُسكُم ماليزُ النَّ لَْنِ مَا لِتُم حَليِيصَُّ لَكُم بِمُؤمننينَ وَوهُ وَقين لقَ أَكُم وَصُول أَن قُشقُمين فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا, إله إلا هو لا إله إلا هو عليه غَلْقٌ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ